هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا الا اختلاق انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب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 كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيجه أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب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 تسعة وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة وَاحِدَةٌ فَقَالَ فقال أكفليها وعزني في الخطاب.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 وآياته وليتذكر اولو الالباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال ان أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسه جسدا ثم أناب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 وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن ماب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه <مسني <الشيطان> أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمه منا رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن وإنما أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار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 وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا لعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنم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 مِنْكَ وَمِمَّ من تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ الْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُنَّ نا نبأه بعد